وَقَدْ رَأَيْنَا مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُرْسَنٍ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اُمَّ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ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 يرجى الرحمن بضر لا تني عني شفاعة شيء لا تني عني شفاعة شيء ولا ينقذون اي اذا في ظلال ربكم فاسمعون قيل دخل جنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين